الْيَوْمَ يُنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ بِظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ إلا أَن يُنظُرُونَ إِذَا يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ بِظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ